ب س م الله الرحمن الرحيم و ا إذا ل ن ج م ه و ى م ا ل ص ا ح ب ك م وما غوى وما ي ن عن ط ق ا للعلوم ه إنه و ى إ ا وحي يوحى م ه جديد ا ل ق ى ذو ا ل ا س ت و وهو ى ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ث موسوعه ا ل ن ق ا ب ق و س ي ل ل ع ب د ه م ا أوحى م ا كذب ا ل ف ؤ ا د م ا رأى أ ف ت م ا ر و ن ه ع ل ى ما ي ر ى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 افرايتم اللات والعزى و م ن ا ت ى الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي إلا أسماء موسوعه ا أنزل النابلسي للعلوم الاسلاميه تمنى ه والأخرة والأولى ك م من ملك في ا ل س م ا و ا لا ت توني ش ف ع ت ه م ش ي ئ النابلسي إ ا م أ ذ ن ا للعلوم ن أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن ا ل ل ه ل م ا ء و ي ر ض ى ل ي س م و ن الملائكة ت س م ي ة النابلسي أ ث ى و م لهم ه من ع م ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ع ن و إ ن ا ل ا ن ل ا يغني م ن الحق ش ي ئ ا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 ا ف ر َ أ َ ي ْ ت َ الذي َِّ تولى َََّ واعطى ََْ قليلا َِ و َ أ َ ك د َ ى َ ع ن د َ ه ُ علم ُِْ الغيب َِْْ فهو ََُ يرى ََ أ َ م ْ لم َْ ي ُ ن َ ب َّ أ ْ بما َِ في ِ صحف ُُِ موسى َُ و َ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ الذي َِّ وفى ََ ل َّ ا تزر َُ واجره ََ ة وزر َِْ اخرى َْ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 وأنه م و أ س و أ ن ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل أ هو أغنى وأنه أ شركه الهدى د أ ش ر ك و د فما أبقى و ق و م ي ه غير ربحيه م ذات ن و مضمون أ أ ط اجتماعي ل م ف ك ة أ و فغشاها غ ما غشا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 و ت ض ح ك و ن و ل ا ت ب ك و ن وأنتم س ا م د و ن ف ا س ج د ل ا س ل وعبدون